آه آه مكاني يغيب وداخل القلب موجود اللي تفسع عروق قلبي عشان ما تبعد عني و انا يا اللي في خفوقي امانه يا رب لا تبعدها عن كل منشود فقصام كان من يوم سفولي الخضار فيه مولود الظنازينت العمر في كل حال قالها ربنا في حكيم المثال أنعم الله علينا بفضله وقال حظ كسب صلاح الذلية كبير يا <تصفيق> shana hayda anni midini wahdou ya qata rooh el يلي حشايا وفي نثار لا حنانا يكبر ويكبر لا غلا خافي قيزو هان الله العنالة لرى بسمتا كل ما بتعنى لجل رحتا ذق قلبي وحبه وصدقتا نور عيني وقدره بها Shut up. وصيت قلبك ال وعلى الله الاعانه والعود وحده غير عن حسمه العود لب المنادي لا صداح في اذاننا لا تتبع الا سكه الطيب والجو يظن بركم وكم وبرك لابوك معرفه صاحبك واحترامك لخوت امر ربك وهو ملك كل الملوك رعب ذر خير حصد كل خير يا مرحبا يلي بقلبي مكانا يلي يغيب داخلي القلبي موجود يلي تفز عروق قلبي عشانا وتبعد عني ميادين وحدون قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح